وَمَا أَسَلْناَ مِنْ قَدَلِكَ إِلَّا لِجَلًَا نُح إلَيْهِمْ فَسَلُ أَهْلَ الذِكرِ كُ تُم لا تَعلَمُون للِلْبَِّناتِ وَالزّبرون وَأَن زَلن إلَي كَذذِك رَلِتُذَجِّنَ لِ سِمَُ الِّلَ إلَيهِم وَلا عَهُ ييتَثَكَّرُود هَفَأمِنَ الَّينَ مَكَر السَّّئاتِ أَ يَخْصِ فَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرضَ أَو يَأتِيَهُمعَذاَابُ مِنْ حَيثُ لَا يَشعرُود. أَو يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَو يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَا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 thumma idha kashafa ad-durra 'ankum idha tariqun minkum bi